ادي مصر ادي مصر في مصر يللي افديدوا الفتاو السفقة من همش حصر ادي مصر ترجا تعلي هالي مصر هالي مصر ياللي شكتكم في مصر ياللي ابتطه الفتاو اتحقها ملقومش حص هالي مصر فرجة تعلن عالملأ في مصر لان عساكر او انابل او اي اهلي مصر واهلي مصر مصر قارت تنتفر بعد ما كان السكان. مصر قارت تنتفر عزي ما كان السكان بعد ما قاموا الملو من الحرام خطوع من الحرار. جابت المولود يداين بس دي المرضى ممات. جابت المولود يداين بس دي المرضى ممات. كل حارة حار الشعب قامت والزواج يا كل باسط الدنيا يا اللي افيت البداوي حقا من امشي حصل امشي حصل ادي مصر ادي مصر فرجت علينا الملك المتقبل بكوام لا ساكن او انا بينه او غيره سوى والحواري والربوع والحواري والربوع والبطون الخرجة تكتب بالمزارع عليه نبوع ايه نبوع البطون الخرجة تكتب بالمزارع عليه نبوع غابتي المولود يا داير اه هوتنطا شريزار يا غابتي مولود يا داير اه هوتنطا شريزار بيجما ويال او اي عاص Hade Moc, Hade Moc, Hade Moc, Hade Moc, Hade Moc, تشكه هم في مصر. يللي افتيت الفتاو بحقها, هلهم شحاص, هلهم شحاص. Hade, Hade Moc, <تصفيق> باليمنع او اي حص او اي آلي مصر اهلي مصر اهلي مصر, مصر, مصر امو الولاد امو البنات امات for <laughs> how <laughs> مصر وشعب مصر هالي مصر هالي مصر هالي مصر هالي مصر, مصر. يلي في مصر ياللي أبديتوا البداوي فقاما هم شحص هالي مصر غرجة عينع الملأ للمتعبص لان عساكن او قناب يمنعوا او غيرص